فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وحتم موسى عليه الصلاة والسلام دعاك لك العالمين فدعا ربه دعاو دخاز رب العالمين كي أن هؤلاء قوم مجرمون وتيار رب الخد دعاق قوم من قومك مجرم فرعون وجماعة وإيمان إلينا بشل وشرك وكفر وظلم وقراب يدخل تلك وتي إيمان وبادينا تهلاغ ببي هنا رب العالمين يك هر جوابي دا قبيلك دعاويه قبالك فاسري افواه ابن تعقيب يعني مباشره رب العالمين جوابي دا ورب العالمين هر وعد خد بهمو وقال ربكم دعوني استجب لكم اضع من افواه دا بهمو كسكي يوتد دعو دا خازمك از اجابات دا فاسري بعبادي ليلا بل هند رب العالمين جبا موسى عليه السلام دافع دعاء قبيل كر، وأفا رب العالمين نبز بموسى عليه السلام، بهاموس كسيد يش، هالوكي رب العالمين بجد، وكذلك ننجي المؤمنين. اجتمع موسى عليه السلام أو بعمره خلاص دي خلاصينه، هالهود إمام دارش خلاص كن، شو وقت دعاء دخاز رب العالمين بكان، ملوفي بسلمان هوارا خده بخديبه دعاء خاز رب العالمين كت، هك أبدل ك إخلاص ويدرس بخديبه كت رب العالمينش ده هوارا ملوفيته دعاء أنا هكملوا فيها ولا خبو بشرا كبير وملو كبير رب العالمين ما في يوجي هدي قبل ناكب رب العالمين دعاب عنبر خم موسى عليه صلاة وسلام قبيل موسى عليه صلاة وسلام وتفأسري بعبادي الإسراء أو تشونب شفايا موسى عليه وسلام قلت عبدات من قلخوا ببعو شوية دار كفن هرنا دار المصري ليلا رب العامية تأكيد كربان أخوا إسراء أبقوا چونا شوية سبحان الذي أسرى بعبده أبقى العالمين بعيبو بكيماتي وكمال بس براب العامية أبقى عبده شوية بري المكيبريا قدسي جايرج بأسري بعبادي أبا چونا بشوية بس جانا قد يتشبوا تبا بتي ليلا بوچيا وتأخيرها يعني الشباب بع النوّ الشباب من أو إيمان إناي البني إسرائيل يا جل اي موسى عليه الصلاة والسلام وهذا درك بين المصريين إنكم متابعونا برجاء تجاوبون ودركتن فرعون وجيشه يدلهم جرائد متابعونا عيدهم جرائد هن نعيد دي دين قراءت و دي دين قوشن هل وكي رب العالمين ما سورة الشعراء دا ديار كلي و تي هؤلاء إلا شرذيمة قليلون و دا كيمن و دجمناتيا متكن وان درچيني فرعون جيشي خبر و ديراتي و دوي سورة تيج رب العالمين و دفأ أسري بعباده ليلا يا موسى عليه الصلاة والسلام تعبد من أو إيمان إناين بني إسرائيل قل قبا شبع إنكم متابعون فرعون وجماعة وجالسون الدين جراهم. شو قاموا دركفتن؟ أي الدين جراهم؟ ناف سوره دا بمعت تفاصيلت ما نبوديها، çünkü سوره دي هاتين نبودن. ناف سوره دا، أباعمو ما هلاش تبودي واحدة بودية دركفن الناف جدا، أما سوره دي أباعمي تفاصيلت بودين. كي بودي موسى عليه الصلاة والسلام وجل وكثر إيمان. يعني وفرعون جماعته وجيشه و جيشه وش حتى بحره حتى چونه سر بحره چون قال اصحاب موسى إنا لمدركونه اوهد قال موسى عليه علیه السلام اوهد ايمان ده بوتي إنا لمدركونه بو سحكرة بحره الپیش وا و فرعون و جيشه ویتين خلاص ام چون ده كوينه دسته كده آه بوتي ام ده كوينه دسته فيرعون وجيشه ويدا ودماء كجن هم أنا إننا لمدركنا وده لازم خلاص هذا دمائك ما يكما وده جن جنف ما فرعون وجيشه موسى عليه الصلاة والسلام إيمانويب خديا فايدبو وتوكلا ويسارب العالمين يا فايدبو وتكلم وده على العالمين وعدا دائما وده يمن هراء أمد هذا خلاص كين ومش مرتشدا خواب خديك يا مكرى فرعون وجيشه ناقة ذا ما إن معي ربي سيهديني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 که زنیه هواروی کسی بچید اوه که بد بارتنگابیه غایی کنه رب العالمین بید ملی تا وکلک ودرس بید هواره خوب خدا به دعاؤ ده رب العالمین کت این رب العالمین ده هواره ملویه اد و ده ونه خلاص کت وی کسی وی جماعتی اوه هواره خوب خدا به ده. وقتی چون نویره و فرعون دیوهاتی بر فرعون گذاه رب العالمینی گویی. فأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر. انت ما قلت؟ ويدارداس يا موسى عليه صلاة وسلام كموسى عليه صلاة وسلام. دارداس إذا بعوليد قال شفان بو شفان حيوان بو. مختل قال حيوان أخذ شوي قال ما له ريك مختل بو وحي إنا أخاري. وما تلك بيمينك يا موسى بتاء وش دا موسى عليه صلاة وسلام قال هي عصاية. كنت أتوكّو عليها قراجات داما برخو ريكبا وأهش بها على غنمي وكنت أز الدارة دامونيا بلغت ورين بحيوانت خو وبلغت بخون ولي فيها مقارب أخرى وتم مقالا شولد ديش شو ونيا بيت دي قطيانوات شولا بيت كم رب العالمين هين كنت أهيك المعجزات تايا وكنت ألقيها يا موسى وكنت أفاوه دارة خو فإذا هي حيات تسعى دارة ويبو بمار وچوه أوستين رب العالمين يقول موسى عليه الصلاة والسلام تبدأ داره خداص ده، سنعيدها سيرتها الأولى وتبدأ في داره ماري تداص ده، ده وكده دوري ده، ده وكده جارة رب العالمين جلك معجزة بو موسى عليه الصلاة والسلام في داره كره أي كل واجه أقبله، وأتثنى سر بحره رب العالمين يقول تف أوحينا ان أن يضرب عصاك البحر. بوته داره خون کره بده، بحر بده، فنفل آقا، اینا بحر بوده پارچه. فكان كل فرق کت تود العظیمی. هم عجیب هر رخه بحره و کی چیا ایلهات من یا آف و راوسه، آف راوسه، ویرخی و ویرخیش. و نیمکا بحری که در کف، ریکا کاهشک، ریکا کاهشک در کف. و موسی علی سلام اول ایمان اینا در باز با. وقتی چوی نرخی دیم وقتی چون گشت این نیوکه فرعون و جماعتوی و جیشوی گشت نسره ویرکی و های شوات ناف کرده ننف ویرکی دوار رب العالمی بو موسیٰ علیه السلام ویرکی دیم و حتی او در باز چوی نرخی دیم او فرعون و جیشوی گشت ننیوکه بحره موسی علیه السلام وقتی چو نرخی دی. دیم نیویه بو چه بکر داره خود لیو أو تخلّاز وش يعني؟ يجيبوا بحر بحر بيت، فرعون وجيشه وين جه موسى عليه السلام والسلام درونه هنا، رب العالمين جت موسى عليه والسلام وترك البحر رهون، متن بحر ليجره، يعني دار يقول لنا ده يعني ساكنا، يعني ما كيف هو ليجره؟ كم ما بتابعون شلي كذيه، هذا هم عادة كيا. ولكن يقول لك ان يا موسى سبب من يكون هناك سبب من سبب من يكون داري لبدا من يكون هناك سبب من يكون هناك سبب من يكون هناك سبب من يكون من يكون هناك سبب من يكون من يكون هناك سبب من يكون هناك سبب من يكون هناك سبب من يكون هناك سبب من و اخیریش عایده تنیم ده چلی ما شلابه آکه هم اب حکمت و شرزوی چه خازی تو ده چکن؟ به هنده گوتم موسیٰ و سم و ترکی البحر که بحره با که خوله گره و داره خوله ندبه این هم جندون مغرقون بهش و بتاکی دی اف فرعون و جیشوی اف جماعات همو ده چلی هن؟ ده هنه خندقانده به هنده وقتی گشنی نیوکه شلبكها شبكها وتبدأ يكبرها يومك يا خو ما بين هم كلها تن جند مغرقونا رب العالمين وتبدأ تأكيد إفزان أبا همود شلون همود خانقان كسر النهيل رب العالمين وارهوا العالمين دجمناتي دجمناتي دجمناتي عليه الصلاة والسلام بجمالاتي و بصرمانه بقد و ظلمات خالكي, خالكي بقد رب العالمين ده چه رئي رب العالمين ظاني او ظاني تكا كي وقتي وقته هلاغ برنا منية أم لأ رب رب خد قرباني تمت في, في ما أبي من أبي خوش هيلين. أما رب العالمين أرحم الراحمين رب العالمين رؤوفة رحيمة رب العالمين حكيمة خبيرة أو زاند كده أبيها تكينج هيلين ت أبيها تكينج هيلين ت كده كهيلاقة ت كده إيمانه تبصلمابيد أو رب العالمين أو الحماشة رزاترة وفهمه شلوية وعذار رب العالمين يا رب العالمين في وقت حاسقري ودي أبا مستحق عذابنا. فطاع زندگا، علاک و دیماک و هایت رب العالمین هم مشکلی کرد، همه خان دگردد. کسل و نه. اینگی فرعونی چکب ایمان اینا. آمنت انه لایلله ال إلا الذي آمند بهی بنو اسرائیل. ایوتمن ایمان اینا کا شو الائت حق نیا إلا اون بیت آبی بنو اسرائیل ایمان پی نی. رب العالمین گت نک ایمان فاید ناک هت و بر نکت اشکربو ک ایمان اینا. چنگي موسى عليه الصلاه والسلام بيغانبل خديهو بوتهات معجزات نشادات انو جوچكر جوستيزا وترانا وسحبت بينكنو بوتهه والسحره وابا سحره ربع عالمي بري هانكو خندا قنيت چيني شدا معجزات قرديني شدا ربع عالمي هي لا حتى چلب اينو اينو ناو بحرجدا بني اب ريك بوچيكر ناو بحرجدا كل هر كسي كي وي اف معجزه دي بوته چكر ييمان ييمان هما فرعون جيش بيهو ظلم وكبر ومازن كريم لاني هبو شون آف و معجزه اش داشتند کرد، ایمان دید و نیا آف و آرایش و ویرا خیش و نیوکا بحر و نیوکا راهش کبوچه بی سعی درست کرد، ایمان نیه نبود، ای که او می دید مثل حاکی بی تازه، مثل حاکی عذاب، مثل حاکی خندقاندن بی، و رب العالمین گفتند نه که ایمان تو فایده نآکت، گفتند جان آخود وقتی توی درس همه تشد کرد رب العالمین و کفر وتبهندش رازي نابو ونيها تاتا ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى هتا تفاقفنا كدين بشتي مرن ونيا بتهاتي وگشتيا ونيها حفقاتان تانجي بجي من إيمان إنا في عمس الله عليه وسلم بجي ونيا رب العالمين عبدهو توباوي قبيل كد ما لم يغر غير هنده روح ما گشتيا حفقه چه روح گشتا يرا هنده توباوي كدو إيمان بنيت أو فايدانا كدو إبار هنده إيمان وش لنها كده كم تركو من جنات وعيون كم تركو يعني كثيرا الذي تركو جلك وهيلا فشخو فرعوني وجيشوي فشخو شهر من جنات راس هلا؟ چونكي مصر النيل لريبار النيله ونيا وابخو هم بر اخوشان النيله كربونچه كربون راس جلك الزور همون جودت فیقی تیدا هاد بونه چاندن بجنه جنات او رزن اوه گلک دار تیدا گلک جودت و بجنه جنات چونکی بن خوشی رید کرد همه تارید کرد یعنی گلک دارت تیدا های جواش گلک راسه را بند و نیل ایکل و ریبارو اول که را تین اصلوی البحش دید اصلوی هر وکی پیانبری صلی و سلم بودی نیل و فراد اصل اون آرکیه‌تن البهشت دهن به هند ربعامین بچید اونا پشخو جلک راسهالان هموجوده فی خیت دابون, زور دابون. شو و عيونین و کانیت آفه و آوکاب جلک آذور ربعامی دابuye بسچ فایده و نکر و چه جلفون ابرم وزروع جلک زراعات گان موج و انواع وشگل زراعتی و مقام کریم اجت جلکت خوش خانیت جلکت خوش جت جلک بقدر و همون کش خوه ایلان چه فایده؟ الوانه که نه ماله و نه جنده و نه پاره و نه زیراعته و نه قد شو فایده وانه که كانوا فيها فاكهينا فیها يعني وكانوا يتنعمون يعني و کانو یتنعمونه یعنی نه بس حاله و بخود جیان آخری بدون اما ناف چه دا بون؟ ناف نعمت دا بون کانو فیها فاکهینه یعنی ناف و نعمتانه دا گلک گلک خوشی بخود برن خوشی زیتر چه؟ زیتر ویه هنده او مروف پیتوید بید بیندش بجنه فاکه ها چونکه او خارنکه مروف سر چه خود ناف پیتوید ها مروف نه بونده دا برسام روی نمیدید نمروف بخوشی خود خوشی فاکه داده خارن به هنده ویه ناشوانیه گلک نعمت رابعانمی دا بونه ناف نعمت دا بس همو چلو کرن؟ همو بشخوه الان چود گل خونه برن؟ دان شما بدات ونیا ابوما بوما دان بظانه ونیا کس چوشتل گل خونه بد چو فايده مروفی نادن لالي رب العالميني او اجتوانا همواره چلو كي؟ دهالي دهالي او فايده مروفی داد عمل صالح عبادت رب العالميني كذلك هر هو رب العالمين بجيد هر کس اكي وكي واب کد هر کس اكي وكي فرعوني بکد وك ام ده هلیکه اینه ده هلاغ بایم و مالوی و ده سلاطاوی و پاروی و او خوشیت مدینوی همه ده بو که هلین ما ذكروا كي بنوارثه بی ملکی و با رزانه و بی زیراعته و با خانیانه قوم که دی نه آخرين يعني ابن مولوي نبو أهلوي نبو كسوكاروي نبو دون دي. كذي أر... وهذه سورة الشعراء رب العالمين بجي كذلك وأورهناها بني إسرائيل يقول دي ما في ملكا وأف زراعتا وأفرزا ما هموا دون, دون بني إسرائيل ورب العالمين كيف هو تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء أبعا من دم ملكي ومالي ودى صنات الهندك وارد ودى شريكت ويجب أن تفنده كذلك إذا رجل رب العالمين الفرعوني وجيشي والقفل ودونف دونف بني إسرائيلية كذلك وأورثناها قوما آخرين رب العالمي جد ما أفمالا مهمه دوفك رب العالمين كان سر رب العالمين, كان العالمين أف فما بكت عليهم السماء ابراهيم بسفير عوني وقومي مش وقتين مرين عثمان بو نجري عوني وجيشي وجيشيوي واود اتباعد فيه والارض وعادج بو نجري يعني عادس نابن مع عثمان بو عاجز بو بوجري ونعادج بعاجز بو بوجري بو چون يمروا خرابونيت قافر بو نيت مشرق بو ني ظالم بو ظلمت او مروا بخرابيد بي وكفر وشركه وظلمه بك تشجراتو قادريننا لله رب العالمين ولكن يقولون ان الناس يقولون فما الناس يقولون السماء الناس وما ان منظرين يقولون ان الناس يقولون ان وقت يقولون ان الناس توبيب كان وقت يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان عذاب, وتأجيل نكر عذاب دي دي كات جيب یست اودلیله سرحندیا کامرو و ایماندار او عملی صالح کرد ارد عثمان بود گرین وخت مرید او جمرو عبادت رب العالمین کت او جمرو ف نفیجه کت او سجوده د بیت رب العالمین او او مرید اقمرو ایماندار او عمل صالح کرید مرید عذ بوت کرد بود گرین نهیش اقمرو و نه چد هاي نية سجودي بعد نية عباده رب العالمين كابنيا عاجز بيد بود بود قيريد والعثمان <متحدث> أوجي عمله بيه صالح ترى <تصفيق> بلندبي أوجي عمل صالح يجي إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه أهف نية باشو يجوان ويتباكجو وعمل صالح مش ثلاثة لا رب العالمين بلن العثمان يجد أوجي عمله بيه صالح ني عمالة صالح نايت رح مرة أنك النفط عثمان رناهيت بهندم روف دار همو قوى قدرة لرب العالمين خو عردي ونيا بعاجز بيد بمرنا داري عثمان عاجز بن أما ك كمروفك جنح كار بتو مشرك بتو كافر بتو صالم بتو خراب قد نل لرب العالمين نل لعردي نل لعثمان چنيا؟ قد شقادرني ونيا كذب عاجز ناب بهندم روف بعثمان ونيا شو حس بحندین کرد ونیا که هیپتنيه حس بحندین کرد ونیا که اف دنیا همه دشمنات یا وید کرد آن اغلبه و کوینی نو آن اغلبه کربلی ودبن ناربل عالمین پشتبان ایمان دارید کرد عرب و عثمان بودگرین آورجات شدید آورجات میرید ونیا و اوه همونیت چه ده همونیت چه ده چون کی مروف وقتی تو عبادت رب عالمی تسبحات ربل عالمی دید کیو و عمل ربل همه چه کی هردو آه تسبحات رب العالمين وإن من شيء إلا يسبح بحمده تسرق راسي أما أوه كس كم روف أوه شد كان وعبادة رب العالمين وقال شدنا أوه خالتا أو مخالفي عرد عثمان ومخلوقاتنا همات كان ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهيني رب العالمين سين دخل چونك إرواو ديواو كلامهاتي لقد هناك علماء يقولون يكون هناك افلام لماذا يكون هناك يا لماذا يكون هناك افلام لماذا يكون هناك افلام لماذا يكون هناك افلام لماذا يكون هناك افلام لماذا يكون هناك افلام لماذا رب هناك افلام لماذا يكون هناك افلام لماذا يكون هناك افلام لماذا يكون هناك افلام لماذا يكون هناك جی بیشک مبنی بنی اسرائیلی خلاصکنن العذاب کا گلا نخوش، عدابه کدا که, که بنی اسرائیل به چادگون به داد نه ایانهکرون و سرشورکنن و یل کنقرت و همون داد نوکووشن که چ و هم بس خللامتینیا فرعونی و بمال و فرعون و قام فرعونید کرد به هن رو می نه خلاص کن نخوا چ جاا او قوت و اووشیان نبون چ بکنن و خلاص به بدسه ویمروروی ظالمون دا أما أربعة من جبل الشقين يوم كان ميت خلاص كذي من فرعون أربعة من نوبي جودي ثم خلاص كذي عذ عذاب أوكية بني إسرائيل في عذاب دين الفرعوني وين ده وقتنا الفرعوني جودي أبقوا دياره ونيا كام مروا في حماة شتره ثم همو خلاص ترى إنه كان عالياً يعني يوم مروا بجبو يعني كبر ...لون ما شما nakali view between us... وص blueberryと أعبة society�單 من المسرفين remind them of خراب ويا against ويا ويا بني اسرائيل ليقربون ايت ايمان انه يوجن موسى عليه الصلاه والسلام درباز بن بحره ولقد اختارناهم يعني مليق البنسر وي وقتي او وقتي ابني أب اسرائيل يتدا وقت موسى عليه الصلاه والسلام ما ابني اسرائيل ليقربون قادروا ما قدروا سر وي وقتي او علموا وي وقتي حاضر بني اسرائيل هماش تربون هما قد تربون هاي كثرات اللي داخل شعبنا نجي وفضلناهم على العالمين. يعني على عالمي زمانهم. هل رجعتي ولقد اخترناهم. يعني ملقتون. في وقت أو هما باشترن. وها مو وقت هيك. في إيمان تينه. وعمل صالح كان أو هما شترن لرب العالمين. هما قدرن. أما أف بوا أو نيّة كهتها حتو هما موسى عليه الصلاة والسلام أو كسي إيمان ولكن لدينا افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك أمة ان يكون هناك الله عليه وسلم هناك افراد هم يكون دي افراد قدر يكون كنتم افراد ان يكون للناس افراد ان يكون فالشيرت يمرف امه ابي عنبر الله عليه وسلم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتؤمن الايمان بخده دين امر بالمعروف نعي عن المنكر وكان هين لهن أمتين أمتين. أم سنة صلى الله عليه وسلم امر بالمعروف نعي المنكر مرفي مرف خير امه نوبته امه ابي الله عليه وسلم. الواكس وأول باشترين أممتم، ولقد اخترناهم على علم، رب العالمين بس وقت ما أولا لجتين وما كرنا باشترين كاس اللي وقته ما لجتنا نلجرنا ما بواحرواهم بو. يعني على علم منا، لأن رب العالمين ما علمهم كأول هما نحاشا رب العالمين يا مباكي مانيا بجي طارعو نصيبه دا ليه قديد جا قادبو رب العالمين ابعلم علم ليه قرطن كاسل بابا اشتناب ولو العالمين أفا ليه قرطن والحماء قادر تركبا و تفسيره قادي ورأيه قادي و مفسيره رحمته خود الله بجي و لقد اختارناهم على علم رب العالم بجي من أفا ليه قرطن و ما قادر اخستن الوي وقت دا چونك أفا خدان علم بون أف خدان علم بون. لأن هناك خفيرة علم شرعي كربوه، خفيرة علم توراتي كربوه، خفيرة علم سنة كربوه، وموسى عليه الصلاة والسلام بقوتي، فهذا يعلم هذا الموضوع بشيء؟ مروي بقدر تخيط، مروي بيش تخيط، الله يا رب العالمين ورجاء قيامته يرفع الله الذين آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم درجات هذا يعني أصدقاء علماء بلنكم غلق درجة درجات خلال علماء الله يا رب العالمين غلق كنا؟ جلة جلكت بلادن بس إراده بعسي خد علم أو علم كهبي، آه علم القرآن هبيت، علم الدينية هبيت، علم الإسلام هبيت، علم بخدي هبيت. أفا يا رب العالمين أفاش ليه قدر وياخذ برشة بر علمي. مروي بصرم هندية خفيرة علم كت نال رب العالمين ده شليهد. ده بقدر كمان. بلا خلق مشتمل بيت وديني. بلا خلق مشتمل بيونيا ودين بي. ودي على س مزجفة ده. من خلق أو في وقت وقت مروا في خفير علم شرعيك و علم دينيك و علم قرآنك و علم سنةك مروا في وقت ما قدرت لالك حان لالي رب العالمين رب العالمين إش أبا على علم چوك خدان علم بل. على العالمين يعني على عالمي زمانهم أو علموي وقت رب العالمين أبا ما قدرتر تركن برشي بروي علمي أبا واللالي هاي واتيناهم بينات من الامر واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وربعان مجددا وما هما بو بني اسرائيل النعمات دي من الآيات يعني جالك آيات، جالك نعمات جالك معجزات مداب بني إسرائيليا هر بك جلك العالمين جالك تشتبه ما عليهم الغمامه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 أو بو وكيف يجيبيني بو؟ رباعين بوتين أخال رسمانا بو حيوانا قد أسهل وطائرك بو رباعي ألف طيره بو مسخر خارك بودات النافورة تدبحو جرنو وجو جنو خون رب العالمين جل نعمات جل بني اسرائيل يا كربون جل نعمات المواضم بهذا بدي واتيناهم من الآيات يعني ما جل لك شيء جال كربون جل معجزة ونعمات المواضم ما ما قال كربون ما فيه بلاء مبين ما بوشأف نعمتك الكربون هم أبو امتحانبو بلاء مبين عن امتحانك أشكرابو بودك الله وشكرين يا رب العالمين يكن يانا. عليه يانا. كان سر نعمته يا نا لإيمان إين نبارك إين في عليه سلامة وسلام يا نا في عبادرك كان نا هم بود ما فيه بلاء مبين هم أبو امتحانبو أربك رب العالمين قرايدهم بجد ونبلوكم بالشر والخير فتنة ودعم دينكو امتحان كي ناف دينيو ايدا جو راي امتحانها مروي بشيها بشري مصيبتها ونخوشيها وعاجزيها وخمايها كده ما بي صبرها بيد يونا وجو رايش امتحانها كبشيها ببرفرية ونعمتها وقوشيها ودولة من ديه كده ما شكرين يا رب العالمين ده هبيت سر با نعمتها يونا بش دينكي رب العالمين قاية الدبيت دي بحسي مشکلات قرائشیا کتبه که هر وقت عقوضش بحثی بکردی سر عقوضش الوی سلطه داد دسپیکا وی سلطه پشتی چن آیات دسپیکا چن بحثی مشکلات عذاب ربع عالم به ناتی ف بحثی موسی علی صلاات و سلام و فرعونی ناف دگوتی گویتمه مثال وانش و کیا که؟ و کیا فرعونی بحثی و پشتی اجرا کرد ربع عالمین دبحثی قرائشیا کتبه و آخر دعوانا بصّل الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم.